ولو شاء الله مقتتن الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن يختلفون فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتن ولكن الله يفعل ما يريد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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا وأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها <تصفيق> قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ميتعام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم؟ قال بل لبثت مية عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم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 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابن في كل سنبنة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحش. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب،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 وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الذبا وأحل الله البيع وحرم الذبا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سنف وأمره إلى الله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 إن الذين آمنوا وعمروا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع وأن يُمِل له فليُمِن الوليه بالعدل وَشَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَبْخَسُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا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 قل للذين كفروا ستعلبون وتحشرون إلى جهنم وبأسلمي هاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئتان تقاتن في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصيهم ما يشاء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 وَنُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ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 ek entes alim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 فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة مصدقة مصدقاً بكلمة من الله وسيده وحشره ونبي من الصالحين.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 واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وَإِذْ قالت الملائكة يا مَرْيَمُ إن الله اشطفاك وطهرك واشطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتين ربك واستدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفروا مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون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 وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكنون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَصَالِينَ اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَشَهِدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَزَلْتَ وَتَبَعْنَا الرَّسُولَ فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَإِنْ سَأَنَا أَنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ونحن له مسلمون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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا وأن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم